بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفاك يا أيها الناس إنا خلقناكم وَبَأَ وَجَعَلَناكم شُعوبًا وقبائلَ لِتَعَارَفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبير لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله رسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَسُبُّهُ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أولئك هم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 عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل امتنا وكنت ترابا ذلك رجعوا ضائع قد علم لما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب احفي بل كذبوا بالحق لما جاء مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبدنا لِكُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ والنغل باسقات لها طلعا مطيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الفرود كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون وإخوان نوت وأصحاب الأيكة وطرم تبع كل مكذب الرسل فحق عيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس الموت من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد عديد وجاءت سكرة الموت بالحب ذلك ما كنت من متعيد ونفق في الصور ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت معها سائق لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بطائك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك قديقا اكف بصرك اليوم حديد وقال قديل هذا ما لديعت القي في جنن ما كل كفار عليك من للخير معتد مريد مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَالْقِيَاهُ لنت إليكم وَتَقُولُ هَلْ مِن مُّزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لَجَنَّاتِ النَّعِيمِ هَلْ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ الْمِن مّزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لَجَنَّتِنَّمَا لَمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ تَقُولُ لِدَاهِنَّ مَا هَذِمْتَ وَتَقُولُ الْمُنْمَزِيدِ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ مَعْدُودِ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلا من قرن قبل هم أشد منهم بقشا فنقبوا, فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبا في ذَلِكَ لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام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 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا توعدون لصادق انما توعدون لصادق وان الدين لاواقع والسماء اذا تلحق ان كن في قول مختلف يفك عنه من افك قتل الخراف الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم الدين يومهم على النار يفتنون يوم الدين يومهم على النار يفتنون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما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 السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض ان ما أنكم تنطقون هل أتاك عديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم سميع فقربوا اليه فقال انا تاكم فاوجس منهم خيفه قالوا لا تفطوا بشروه بغلام عظيم فاقبلت امراته في صر الدين فصكت وجهها وقالت عجوز قديم قالوا كَذَلِك قالَا ربك قَا رَبّك إهُ هوحكمُ العليم قالَا فَمَا فَطُبُْكُمْ أَهَا المُسَلُ قال إِ إِا أُْسِل إِ قٍُ مِ مُجررين لِنُ مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير ييت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وَفي مسىَ إسلنا إ فيعو بِسُطان مب وَفيِي فَتَى وَلَّى بِرُبْنِي وَقَالَ ساحرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُونُهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مِلْئِم وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ كيل لهم تمتعوا عن تاحين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا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 لقنا زوجين لعلكم تذكرون ففي هو ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلى الآخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أجعلوا من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طابون فتولى عنهم فما أنت بمدوم وذكر فإن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن قوت البتيل فإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذَرُوا ذنوب بِأَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا من يومهم سقف المرسوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له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 اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزوا لما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذابا جعيل كلوا واشرقوا ونيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصحوفا وزوجناهم بحور عين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الْحَقُّ لَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شيء. كل كل امرئ بما كسب ورمدناه بفاكهه والعم من ما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا نغ فيها ولا تاثيل ويقوفون علي بالمان له كالم لؤلؤ مكنون ويطوف عليه اليمان لهم كأنه لؤلؤ مكنون وأقبل معطى ما لا يتساءلون قالوا إننا كنا قبل في فمن الله علينا فمن الله علينا وقال عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البرو الرحيم فذكر فما نعمة ربك بكائن ولا مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون شاعر أن تربص به ريم الملون قل تربصوا معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم مطابون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائم ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون في فليأتي مستمعون بسلطان طبين أملأوا البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مقرم من مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريد كفرهم المكيدون أم لهم إلى سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء سافقا يقولوا سحاب مركوم فذروا حتى يلاقوا يوما الذي فيه يصعقون فظ حتى يول ي الذي فيفاق يووم لا يغ عن كيد شيء وَلا صَ يوم لا يغلي عن كيد شيء ي وَلا وَ صرون للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر, واصبر لحكم ربك, ربك فإنك بأعيقنا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم قن النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطف عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأرلى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 المغوى. إذ يغشى السدرة ما يعشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والغزى وممات الثالفة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنفى تلك إذن سمت طيزا اني الا اسم وآباؤكم سميتموها ولقد جاء من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة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 وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤدي من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلوهم من العلم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 ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إن أنشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطوم أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاء الجزاء الأنفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أطفال أَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ أَبَاهَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَوْلَى وَأَقْوَى وَأَنَّهُ هو وشعرا وان انه الك عاده الاولى وثمود فما ادقوم وقوم نوح من قبلهم كانوا هم اظلم واقرا والمفتكه تاوا فغشاها مغشا فبأي آناء ربك تتمارى هذا نبي من النذر الأولى أزفت الأزفة, الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا فمن هذا الحديث تعجبون فَتَطْهُنَ وَلَا تَضْقُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ صَامِدُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ عَاكُدُونَ بِسْمِ الله اقتربت الساعة وانشق القمر وان, وإن يروا آية يعرضوا ويقودوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنبار حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَنَصَرَ ماء بماء من أمر وفترنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء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 علَ غبر صبص في يَوم نَقسٍ مستمِ منمدز عيوننا سكرراَّ عتاز نَغل م قائ فك فَ كان ععَذابي وَظ ولا قد الص القآان للفكرِ فَهلَ ب مكك كَذبَ ثمود بالويين نُذُرٌ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتذبهم واصطبر ونبئهم أن الماء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 وَلَوْ قَدِ اسْتَوَى الْقُرْآنُ عَلَى سُنَّةِ الذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ قَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَعْيِهِمْ نِعْمَتَ مِنْ عِنْدِنَا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالمذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا مذابي ونذر ولقد صفحهم بكرة عذاهم مستقل فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسف القرآن للذكر فهل من من متكر ولقد آلَ آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخف عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم ضراءة في الزبر أَمْ يقولون نحن جميعهم سيهزم الجمع ويوئون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وزعر يوم يصحبون في النار على وجوه إن مس سقر إن المجرمين في ضلال وزعر يَوَمَ يُسْعَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّ مَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدك وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير إن المتكين في جماد ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والغمر بحسبان والنجم والشجر يسجتان والسماء ارفعنا ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها نام فيها فاكهه و النخل ذات الاكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال قل ان سانم من صانعك الفطّار وخلق الجان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بغزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان خرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال أسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آداء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها فبأي آداء ربكما تكذبان يا معجر الجن والإنسان إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فينفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغهم سورا فباي ايات ربك ما تكوين السماء فكانت وردت كانت حال فباي آلاء يَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ سيال اقطاب فباي آلاء ربكما تكذبان هذه الجحنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها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 الزمان التجريات فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة تزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مُتَّكِئِينَ على فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَضَارُ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبا كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبا جزااء الاحسان الا الاحسان فباي اي الاء ربكما تكذبان ومن تن ايمانا جنات فباي اي ربكما تكذبان مد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما يعمان الضخاتال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاجأتونا من مما فبأي آلاء تكذبان فيهن خيرات الحسام فبأي آذاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آذاء ما لم يطمثن انسوا قبلا وادان فبأي آلاء ربكما تكذبان مبتكين على رخرف خطر وعد فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الوافعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الوافعة اذا ردت الارض رتا وبست الجبال مسا فكانت هبا اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون وقليل من الآخرين على سور موطونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يحبون ف وَفاكِهَةٍ مِ مِما ييتخَير وَلَومِطَير مِما يَشَُون وَحور النَّغيركَأَم خَال الأُ إِ مَكنُون لغوا ولا تأثيما إلا قيدا سلاما سلاما وأصعاب اليمين ما أصعاب اليمين في سدر مخبود وطلع موضود وظل ممدود وما وفاكيات كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوع إنا أنشأناهم إن شاء فاجعلناهم أبكار عربا أترابا أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في زموم وحميم وظل من يحلمون وكانوا يصرون على العنف العظيم وكانوا يقولون إذا منهم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها قالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالغون منها البطون فشاربون عضي من فشاربون سوف الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصفقون سمع الله لمن محمدا اللهم إنا ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخمي عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يخشرك اللهم إياك نعبد ولك مصلي ونسجد وإليك نسعى ونعبد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إياك, إياك عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب ربنا لا تآخرنا إن نسينا تَوَلَّ عَلَّذِي مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عنا, عنا, عَنَّا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كعفو تعقب العفو فاق عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوم اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروبا اللهم ان نحنا رضاك اللهم ان نحنا رضاك نحنا رضاك اللهم ان رضاك اللهم وهبنا ما ينفعنا يوم لقاء وعاملنا يوم الفزع الأكبر بما تعامل به أولياءك يا رحيم يا كريم اللهم قسمتنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك اللهم ما تبلغنا به جن ومن اليقين ما تعون به على امام مصائب الدنيا ومدعنا باسماءنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من على من عادانا انصر على من عادانا انصرنا على من عادنا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية غايتنا ولا الى النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنتين دارنا واجعل الجنتين ولا تسلط علينا بدلوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اعد لبلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام اجعل مصر أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء وخاءا وزائر بلاد المسلمين اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطل ياصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن ياصم مصر من الفتن منها وما بطن احفظها من كل مكروه وسوء واحفظ دماء المصريين واجمع كلمة المصريين ووحد, المصريين ووحد صف المصريين ووحد كلمة المصريين اللهم اجعلنا من اعتقاء مننا اللهم اجعلنا في هذه من عتقائك من النار اللهم اجعلنا يا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار اجعلنا يا في ساعتنا هذه من عتقائك من النار وكتبنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتقبل دعانا وسجودنا وتقبل منا يا ربنا صالح اعمالنا يا, يا, يا, يا, يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك اتيك نستغيث برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين الىنا الى بقا الى واختم لنا بخاتمه السعاده أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملئ الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك نقل عزته عما يصفون وسلامه المرسلين وبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على القرسدين والحمد لله رب العالمين